ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسديدا كثيرا.. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور.. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور.. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقث الثوب الأبيض من الدنس اللهم طاهرنا بالثلج والبرد يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك يا رب من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة مقامتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العرف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافينا في أسمائنا وفي أبصارنا وفي قواتنا وفي أموالنا وفي أموالنا اللهم عافنا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واصطح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من ظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وفي زورياتنا وتوعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جعلنا يا رب شاكرين النعمك مثنين عليها قابين لها اللهم أَتِمَّها علينا اللهم أَتِمَّ النَّعَمَ علينا اللهم أَتِمَّ النَّعَمَ علينا اللهم جنبنا يا رب العالمين منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد ونعما لا ينفد ومرفقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين ونقيها من شرور أنفسنا وعزم لنا على أرشر أمرنا، وغفل لنا يا ربي ما أسرنا وما أعلنا وما أخطأنا، اللهم إن نعوذك من من كل شر، اللهم إن نعوذك من كل شر، اللهم إن نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدينا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وردنا ورد عنا وحسن خلقنا كما حسنت خلقتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مظلنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل متراحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ومحمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شاء الله ما استعاذك منه عبدك ونبيك ومحمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك ربي من النار وسلسله وأغلاله ثم أما بعد يا حبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن حرف الرأ وقد توقفنا في الأسبوع الماضي وأردت الاستفادة قليلا في حرف الراء لأن هذا الحرف من الحروف التي يقع فيها تقع فيها يقع من يقرأ هذا الحرف في أخطاء كثيرة جدا في حرف الراء قد يكون مفخما فيرققه وقد يكون مرققا فيفخم متى يفخم ومتى يرقق وما هو مخرجه وما هي صفاته حتى نحدد عند قراءتنا لهذا الحرف هذا الحرف به همس ولا ليس به همس به بيجري... جريان صوت ولا به شدة به انفتاح ولا زي ما بعض الناس بتعمل في اطباق فيه استفال ولا بعض كما بعتفعل بعض الناس وتقرأ وت... وترفع اعلى لسانها عند قراءته او أقصى لسانها... اقصى لسانها عند قراءة الراء كل ده هنبينه في حرف الراء نراجع مرة ثانية في عجالة مخرج الراء كما ذكرت في الاسبوع الماضي ذكرت لكم انه مخرج الراء من طرف اللسان وذكرت أن من جهة ظهري أعلى من الطرف من قدام وما يحذي من لثة السنيتين العلويتين من قدام عند السناية اللحمية بتاعت اللثة بتاعت السناية العليا خلي بالك السناية العليا حدد لي ما يكون العليا ولا السفلة العليا بالقرب من وخرج النون أدخل قليلا منه لذلك أنا يعني وددت أني أوريك الصورة إن شاء الله بإذن الله كده فيها مخرج اللي هو الراء وهتمر علينا بعد كده ان شاء الله بس عشان نشوف مخرجه المكان بتاعه عشان تحديدي مكانه وانا بقرأ أر وانا بقرأ أل تحتها شوية انا بقرأ أن حط لسانك بارتخاء شديد جدا في مكان التلت حروف دول اقرأ معايا أر رفعي طرف لسانك فوق أر انزلي شوية قولي أن وقولي بعد كده أل هتجد الثلاثة قريبين جدا من بعض نقاط قريبة جدا الثلاثة التلت... دول بعض اللي هو النون والراء واللام يحدد صفة اللي هو وإحنا بنتكلم عن صفات اللي هو حرف الراء عشان ازاي اقدر أجيب حرف الراء أقول إن حرف الراء صفاته لازم وانا بقرأ الراء أميز الكلام ده كله به صفة الجهر يعني إيه الجهر يعني وانا بقرأ حرف الراء شايف وقراءتي مثلا أقول وانا بقول مثلا رسل رسل اقرأيها وحطي يدك امام فاهك واقرأي الراء بحبس النفس ما تطلعيش نفس فيها قولي رسل رسل لو طلع معاك في الراء نفس اعرف ان انت جبت الصفة غلط لان اقرأتيها بتراوة اعطتيها صفة ضعف اللي هي الهمس وهي فيها صفة قوة اللي هي الجهر اللي هي حبس النفس خلي بالك وانت بتقرأي هذا اللي هي كلمة اللي هي صفة الجهر بتجيبي قوي قوي الصفة او قوي الصفة القوية اللي هي رسل الرحمن الرحمن ما تقولش الر الر لو قلتلك قولي الر قولي بخرج الر قولي ر ر قولي معايا ر لو حسيتم انت تقولي ر المفتوحة دي وخرج معاك نفس او ر او ر اعرف ان اقرأتك لها غلط قولي ر واحبيس الهوى ر واحبيس الهوى ري يبقى ر مثلا أي, اي كلمة فيها راء مفتوحة مثلا كما اقرأ روح روح او, أو هي مكسورة رجال او مضمومة مثلا باقرأ كلمة مضمومة زي مثلا ايه روحة اقرأ التلاتة وحطي ايادك امام فايك عشان تزبطي صفة الجهر عدم خروج النفس اثناء قراءته الصفة الثانية التوسط الجهر يتعلق به الخروج النفس او خروج اللي هي ال... وانا بقرأ الوترين اللي هي الحبلين ووترين دول بممقفولين كده وانا بقرأ تحسي النفس ما بخروجش ابدا وانا اسناء قراءتي الحرف ده التوسط يتعلق به جريان الصوت ك... بالنسبة لجريان الصوت في عندك دلوقتي اما شدة قطع صوت اما توسط يعني توسط جريان الصوت اما رخاوة يعني دي بقى فيها رخاو أو جريان صوت وأنا بقرأ حرف الرأ به توسط يعني لا للحر... للصوت بيتحرس بيبقى شديد ولا الصوت بيجري مني أوي زي السين أس أس, أس أش, أش أش صوت بيجري أ بتقطع لكن أما حرف الرأ أر توسط أر ما, بقوله... ما بقولهاش أر بقطع الصوت ولا بقولها ولا بقرأ كتلي أر في في أثناء قراءة الحرف الراء بيبقى فيه توسط في الجرايان لما طوى لا شليد ولا رخ بصورة يعني بيبقى وسطا بين اللي هي الدرقتين الانفتاح بعض الناس بتقرأ بتبقى شو أخ دبلها أبدا من صفات الراء من صفات الراء لما بتيجي تقرأ الراء مثلا تول تقو... وهي بتقرأ حرف الراء بت... الانفتاح اللي هو عكسه الإيه الاطلاق لما بتيجي تقرأ حرف الراء بتلزأ لسانها كله في سقف حنكها فبتقول مثلا وهي بتقرأ طول أرّح أرّح أرّح أرّح, أرح, أرح. مطبق مطبق ده لا ده اللسان كده تقريبا هيبقى لازل تماما في سقف الحنك المفروض وانا بقرأ الراء خلي بالك من شكل اللسان هرجع على الصورة تاني عشان تشوف شكل اللسان مكان الأزرق الباين بين اللسان اللون وعاطي اللون اللي هو البنب الروز ده وسقف الحنك في مسافة الزرق دي يبقى اللسان طرفه بس اللي طالع عند سقف الحنك من من قلناه الأمام عند اللسان من الأمام بقيت اللسان نازل را را والخطأ را را را هي را را والاستفهام دي اللي هي الصفة اللي أنا بقولك الصفة الرابعة الرابعة في حرف الراء الاستفال يعني وانا بقرأ حرف اللي هي الراء بعض الناس تروح عاملة القعر لسانها من الآخر وتقول را را را وتبقى عاملة كأنه إيش حتى بتبقى عاملة إيش من شف بشفافها وبتبقى أقصى اللسان مرتفع شاور على أقصى اللسان وأقولك إنه هو نازل أهو مش مستعلة ومش من حروف الاستعلة الاستفال يبقى استفال أقصى اللسان ال الذاقة من الحروف اللي هي زي ما نشوفها هناك عند طرف اللسان أهي التكرير إن في صفة الإثناء قراءة الحرف الراء لو ما ما قرأتيش مخرج صحيح ورخيت لسانك في عند رأس عند ورقة رأس اللسان في المخرج وشديتي اللسان هيتكرر منك الحرف هيقول أر أر أر هيكر وده المقصود بالتكرير ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء صفة هي صفة في الراء يجب التحرز منها بجعلها ارتعد واحدة يعني ارتعد هي صوته بديك التوسط التوسط اللي أنت بقرأ أقرأ أقرأ بالنسبة لي يعني وطراع في عند قراءتك للراء عدم المبالغة في في عند قراءته حتى لا تأتي الراء متكررة او مكررة أمثلت ذلك وانا بقرأ قراءي معايا كلمة, كلمة, كلمة أمثل كلمة في ذلك كلمة ار ساكنة خلي بالك أربعة طبقي معايا الصفات أربعة قف على الرأي الأولى ساكن الرأي الأولى دي اللي بعد الهمزة ساكنة الهمزة رقيقة الراء ساكنة بها صفة توسط توسط جراني الصوت اقرأيها معايا أربعة وبعدين كده المخرج بتاع الباء أربعة اقرأيها معايا أربعة روح وريحان دي الاولى كانت الساكنة بيبان فيها اثر يعني الصفة بتبقى واضحة روح راء مفتوحة يفتح الراء ووهي كده خارجي معه نفس طب الصفات صفات معايا رو راء راء هاتي المخرج فعل سانك طرفه عند اللثة قولي روح وريح وفيها رئينهم روح وريحان ورا افصلي المخارج عن بعضها لما تيجي تقرأي هنا الثالثة دي مكسورة باريء باريء رقيقة اقرأي معايا افتح الباء لفوق صعادي صوت الحرف المفتوح صوت يتصاعد, يتصاعد للحميلة الاعلى بري افتح الاول الباء ما, ما تجريش على كسرة الراء باري عشان تجيبه بعد كده المخرج بإتقان باري وكذلك رؤوف مفتوحة رحيم مفتوحة إزاي أقرأها راء افتحي افتحي افتح المخرج حطي السايب في المفرك وارتحي الفو رأوف الرحيم افتحي ال... افتح الراء المفتوحة إياك تختلي صفاتها لأن بيبقى بتقاه التري رأوف الرحيم الرحيم ما. لم تضعي لسانك في المخرج بما يكفي عشان تفتح المخرج بعد كده واجيبي قبل فاتحة بتاعة الرأى وكمان كلمات روحه روحا روح روح هات الرأى قوية بالجهر اللي فيها روحه دي بالنسبة للأمثلة اللي هتمرت علينا وطبعا لسه في منها هندي كتير حرف الراء يبقى فيه شوية حديث يعني الى حد ما هي يطول شوية آه. التنبيهات اللي المفروض اننا نراعيها في حرق في بالنسبة لنطق حرف الراء نطق حرف الراء تنبيهات على الأخطاء يعني في النطق بالراء الصق طرف اللسان بسقف الحنك لسقا شديدا يؤدي الحصر الصوت وده اللي بنسميه الحصرمة الأخت بعد ما أنا بديت درس الماضي عشان كده أنا حبيت أعيد الجزء ده تاني لأن لما قوم يقرأوا لي تاني لما قوم يقرأوا عليا قرأوا بالحصرمة قالك ق قرأت كالتالت الرحمن ده حصرمة مادام قطعت صوت الراء كده ر أعرف إن الحصرمة. قطع الصوت تحويل الحرف المتوسط في جريانه الى صوت شديد والمفروض تاخدها بتوسط الرحمن الر رأسها كده فيها توسط ثم رأى مفتوحة الرحمن الرحيم وانا بقرأ مثلا كلمات وانا بستعيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرى أرى. أر أر تصلي بين الرأس ساكنة يهتوسط الرجيم البنت وهي بتقرأة بتقول الرجيم بتقطع الصوت وهي دي الحسرمة إذن نهينا عن قراءة أو قطع الصوت وتحويل الحرف إلى حرف شديد أر تقطعيه بالشكل ده أحيانا بيعملوا عليه نبر يعني إيه نبر بتيجى عند الحرف ده وتروح عمل عليه صياح هنا الرحمن تقول الرحمن تروح على المرأة رفع صوتها وقطع الصوت هي متصورة ان هي دلوقتي كده حاديت التوسط بتاع الحرف وده غير صحيح هنا في نهب الجزري في عن التكلف القراءة قالك ايه ولا التجويد بحصرمة الراءات يعني التجويد ما فيهوش ابدا قطع قطع صوت الراء لأن الراء بيها توصد. قل لك كنا في اللغة يعني الت... ال... لما نيجي نقول لما واحدة تقول واحد إيه الحصرمة هتقولي من ناحية اللغة تضيق حصرمة بدأ يأي؟ حصرمة ترى ما, حصر ما رأيت مقصد بيها عنا نطق راء يحب صوت الراء تماما فيخرج صوت الراء يعني لأن المفروض الراء حرف بيني بيني بين الل... لرخي... لرخ ولا شديد. في الحرف هنا يقطع صوت الحرف تماما كأن الحرف هنا إيه؟ كأنه حرف شديد. الراء الراء بتروح يوضع لسانك في المخرج وضغط على المخرج بالشكل ده ما بتدهوش زمن توسطه أو يسرق قراءتي عشان يطلع حرف الراء صحيح فبتقفليه بتقفليه بتقفليه على المخرج فبيطلع زي ما بتقرأي أد أد شوف المخرج بتقفليه ازاي أد أد بتقفلي المخرج كزي بتعملي كده في الراء كوكأن حرف الراء حرف شديد خطأ تنبيهات أخرى على النطق حرف الراء وضع طرف اللسان إلى قرب وسط الحنك بعض الناس لما تيجي لما با... تيجي تعلمي بناتك أو تكونين انت لسه بتتعلمي لما تيجي ت بتروح عاملة ايه؟ بعض البنات لما تيجي تقرأ الحرف الراء تروح مرجعها لسانها ورا تماما وتقول الراء الراء تروح معه عملا لسنهل لفة لسنه لفة كأن عندها لدغة الر الر الر الراء غير الراء كأنه كأنه قراءة الألت كالألتة الاستعلاء بأقصى كمان من ضمن الأخطاء اللي بنتعرض فيها في حرف الراء الاستعلاء بأقصى لسان يظهر صوت الحرف مطبق ويظهر صوته برضو كده بعض الناس بتروح طلع مطلع صوتها لما لسانها مرجعها ورا تقول أرأ أرأ المفروض لسانك مفروض قدام هناك عند اللسان أرأ الخطأ آخر نقع فيه بالإتمام بإخفاء التكرير وخاصة إذا تبعت كانت الأولى مشددة المفروض أن نراعي ذلك الأمر تنبيه على كده لما تيجي مثلا بالنسبة للحروف زي مثلا إيه محررة وخر راكعة وأناب أنت عندك دوقتي وخر راكعة عندك كم حرف في الراء ثلاثة حرف ساكن أين زمنه حرف مفتوح أين زمنه حرف راء تاني مفتوح أين زمنه يعني لو انت هذه الكلمة سواء محرره أو وخرره ادلي ثلاثة اذمينه ادلي twistedث Laser الرأس الأولى الساكنة. بتوسطها ادلي الرأس الثانية المفتوحة تصاعد صوتها الفوق حنك الاعلى ادنى الرأس الثالثة المفتوحة بتصاعد صوتها الحنك الاعلى حتى تتمي سكون الحرف بتوسطه وحرف المفتوح بتصاعد صوته في الحرفين المتجاورين في وقر راكعا أو محرره الظهري الفتحتين الاهتمام بالنطق اذا جاءت متطرفة وده القطق ده بيقع فيها كثيرات جدا انها تظل يمكن تختم وهي لما تيجي تقف على رأ المفروض انها تقف عليها رأ رقيقة لا تهتم بنطق الرأ وحيء قد تفاقم فتقرأها ازاي قادير فين الرأ فين الجهر فين الظهور الجهر لغة الزهور وضوح قادر قادر بين بين صوت الراء وبين توسط الراء فيها جرى الصوت فيها لكن قادر بتيجي على على ليا صوتها على ليا المادية والتيجي على الراء الأخيرا مش موجودة أصلا فما بتبنش فيها أنها حرف راء ولذلك اتمام في هذه الحرف نطقها إذا جاءت متطرفة ككلمة قادير على فكرة في وقع يقع خطأ يقع أيضا في كلمة قدير عند الغير ممكن ما تقرأهاش ما تظهرش الرأى أبنا أو ممكن تظهر الراء هكذا قادير قادير خطأ شديد أولا ما كسرتش الدال ما جابتش الياء المادية بالطريقة اللي احنا طبقناها في الدروس الاولى ما جابتش قوة الماد في الياء ما جابتش استفال فكه السفلي ما جابتش صوت الراء بوضوح او بالرقة بتاعتها هي وهي بتقرأها يعني سواء في الرقيقة او في اول بتفقمها الاثنين خطأ يا اما انها تكون رقيقة فتظهر الراء. واما التاني ان عملتها مفخمة هي اخطأت في كل الكسرات اللي قبل اولياء اللي هي المادية اللي قبل الرأي اللي هي فخمتها وهي خطأ انا بقول بالنسبة لوقفا قدير دي لو وصلا لكن لو وقف عليها يبقى قدير ايه وبعدين هي عشان كده ابن الجذري بيقولك ايه واقف تكريدا اذا ايه تشدد يعني لما يبقى في تجديد بيبان طبعا اللي هو الاكتر هنا ايضا بالنسبة له اللي اللي مزيدنا بنتعلق بأن نتكلم عنها في الراء عدم إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك زيادة الفرجة فيكون معلقا مما يزيد من تكرار الرأ واحنا بعض نقول الناس تقرأها مثلا تقول ايه الرحمن الرحمن الرحمن هي ما وصلتش المخرج وصل المخرج وبعد ايه اره اره يعني حتة جزء اللسان هيخبعد في المخرج ويخرج ويبعد بس بدون ما تعملي فيه قلقلة أو تكرار فيجعل من الراء المخففة حرفين ومن المشددة حروف يعني وهذا كمان يسمح كذلك بأنه بيدي صفات غير الصفات الأصلية الموجودة في حرف الراء الراء الممالة لما بنيجي نقرأ كلمة مجراء اللي هي كلمة مجراها، إزاي بنقرأها المفروض إني بقرأها الراء الممالة قولاً واحداً بنقرأها إيه المفروض إني بقرأها رقيقة وأنا بقرأها بقرأها مج ري ها مج ري ها عشان تجيبيها بالنسبه لي في ال... واحنا بنقرا اللي هي الري مج ري ها يبقى بالنسبة لي اخطاء اللي هي ما زلنا في اخطاء اللي هي القراءات في بقى كلمات هيجوز فيها اوجه الترقيق والتفخيم وقفا لازم نكون عندنا فكرة بيها الكلمات دي زي كلمة مثلا ايه مصر لما باجي اقف على اللي هي الكلمة دي كلمات يجوز فيها وجهي الترقيق والتفخيم وقفا انا بتكلم دلوقتي على الوقف لما هاجي اقف على كلمة مصر اقف عليها ايه مفخمة ولا مرققة قيل فيها الوجهين وقفا وقيل ان تفخيمها اولى لانها حال الوصف وفخمة وكذلك كلمة ايه قطر بيض ايضا فيها الوجهين لكن قيل الترقيق اولى لانها حال الوصل ايه مرققه التاني كان حال الوصل مفقمه عشان كده كانت التفخيم اولى دي حال الوق الوصل وصل ولذلك كان اللي هو الترقيق فيها قيل اولى كلمه يسري واسري وفي اسو فاسر برضه فيها الوجهين وقفا لكن قيل الترقيق اولى لان اصل الراءات مكسوره في هذه الكلمات فتكون مع ان فهم ايه دي الاوجه دي الكلمات اللي انا عايزه اقول لك فيها وجهين ما يمر عليك قراءات لان دي دي اهم اشياء في الراءات ان بتمر عليك في القران ما بتبقيش عارفه انت بتقرايها كده بتقرايها ياسر ياسر ولا ياسر ومش عارفه انت قراتيها كده ليه انت قراتيها سواء انت فاهمه ان هي ممكن يجري فيها الوجهين او انت بتقرايها لان عندك الراء عندك وسط ما بتعملهاش لمفخمه ولا مرققه هي الراء عندك كده بتطلع كده لازم تفهمي يا تقرأيها من فخما ياسر يا ياما ياسر رقيقة والوجهين وكما ذكرت يجوز فيها الوجهين وقفا لكن الترقيق أولى لأن أصرها إيه هذه الكلمات مكسورة فتكون الترقيق فيها يقول العلماء فيها يكون فيها أولى كلمات برضو يجوز فيها الوجهين بس دي وصلا كنت بكلم الثانية وقفا كلمات السابقة كنت بكلم فيها وقفا كلمات بقى هتكلم وانت بتقرأ القرآن في الرآء كلمات يجوز فيها الوجهين وصلم ايه هي كلمة فرق بسورة الشعراء وقيل وصلني بنات وقيل والترقيق فيها وصل والترقيق فيها اولى كلمات نظر دي بقى نظر دي في سورة في في سورة القمر هي مشكلة السورة دي مع ناس كتير جدا جدا بتظل تقرأ سورة القمر وهي كل قراءتها من أول والقمر تقول والقمر والقمر تبع لرقق الميم أو تقول والقمر فخمة الميم هي صح فخمة الراء لكن دخلت معهم في الميم تبع لتفخيم القاف يعني لكن كلمة نظر الموجودة في سورة القمر حال الوصل حكمها إحدى الوصل قيل فيها في حكمها حال الوصل الكلمة دي على فكرة فيها هتلاقوا فيها كلام كتير جدا في كتب التجويد هتلاقي الشيخ الحصري متكلم فيها رأي والدكتور ايمان سويد كاتب فيها في ال... وهتلاقي فيها في الطيبة فيها كلام ولذلك الكلمة دي فيها أوجه سورة القمر في نذر حال الوصل حكمها الترقيق لأن الرأي مكسورة كانت أصلاها ايه نذري حال الوقف حكمها دائر بين التفخيم أو الترقيق كما جاء في كتاب احكام التلاؤه للشيخ الحصري الشيخ الحصري قال كده ان هي سورة القمر حال الوصل حكمها الترقيق لان الراء مكسورة وحال الوقف حكمها دائر بين التفخيم والترقيق رأي اخر لك لا ليس في نظر الا التفخيم وقفا فقط والترقيق وصلا يتمنى عملا الطيبة لان الياء في قص نظري قالك لي لا لا يصلك اصلية ممكن تقول نظري نظرك فبتعتبر يا زائدة وبناء عليه بيقول بيقول هنا ان في النسبة لهذا النذر ليس فيها الا التفخيم يبقى الرأيين ده يدور تدور المسألة حول من يقول ان الوجهين موجودين في كلمة ايه نذر ومنهم من يقول لا التفخيم اولى ومنهم من يقول ان الترقيق اولى واللي بيقول الترقيق اولى ده الشيخ الحصري في كتابه واللي بيقول اللي هو التفخيم وجه وقفا وطبعاً والترقيق والترقيق وصلا عملا بقول الجزاري في الطيبة زي ما ذكرت لكم هتلاقي فيه برضو أراء علماء كتير جدا فيهم يعني منهم من يمين للرأي بتاع الشيخ الحصري ومنهم من يأخذ برأي مين اللي هو الرأي الآخر نقطة مهمة في الرأي على فكرة الرأي جماعة بتاخد منه لازم حتى المعلمات أرجوكم اهتموا شوية بقراءة بناتكم للرأ لحد ما البنت تطق متى تكون الراء رقيقة ومتى تكون الراء مفخمة لان البنت بتفضل لحد ما هتختم وتاخد السند وهي نفسها تقرأ الراء غير صحيحة ما ما بكونش عندها عيب في قراءة الراء اصلا يعني كعيب طبيعي كعيب في لا هي ما بتعرفش تعرفش تميز بين الراء المفخمة والراء المرققة وده اللي انا عايز بركز عليه النهاردة لازم تفهمي متى ترقق متى تفخم صوتها في الترقيق ايه صوتها في التفخيم إيه الراء يا مرققة يا مفخمة فيش فيها وسط مافيش فيها زي مثلا حروف الاستعلاء الماء اللي مثلا لو, لو صاد بعدها الف او صاد مفتوحة او صاد مضمومة درجات التفخيم اللي انتو عارفينها زيك الراء المفخمة يا اما راء والمرققة ري ماقدرش أقول في المرققة ري ري وماقدرش أقول في المفخمة راء راء خطأ خطأ قرأتي الاثنين خطأ والصحيح إن أقرأ الراء المفخمة راء را لسان فوق وبقيت لساني نازل ورا را في المرققة ري والخطأ في المفخمة را وفي المرققة الخطأ ري الاثنين دول خطأ والصحيح في المفخمة را وفي المرققة ري بالنسبة لي اللي هي ينبغي تفريق عند قراءة اللي هي الكلمتين لازم نكون نميز بين الاثنين دول عشان ما تقولوش طبعما انتو قلتو مصر واصلا كلمتين واصلا بتاع مصر بالتنوين ومصر عند الواصل واصلا طبعا مصرا او مصرا الاثنين هيفخموا لان الاثنين مدام الراء الاثنين راءات مفتوحة يبقى فيها هتفخم فعند الواصل تفخم الكلمتين قولا واحدا ليه لان الراء مفتوحة هتفقهم قولا واحدا اما في الوقف بقى هو في الكلام في الوقف فالوقف قلتلكو يا جوز في كلمة مصر الوجهان والتفخيم اولى اما بالنسبة لهذا الوقف اما بالنسبة مصر المنونة لو قفت عليها لابد اقف قولا واحدا بالتفخيم لان هي مصر را مفتوحة بعدها مد اوض حركتين يعني الراء دي مش اخر حاجة اول دي الراء بعدها مد كمان دي في وسط الكلمة اهي وبعدها مد حركتين يبقى لازم اقرأها مصرا اللي بتقول مصرا را فيها نفس خلي بالك اقرأي معايا مصرا وخلي بالك خروج النفس عند قراءتك للخروج الهواء عند قراءتك للراء من ضعف قراءتك لانك بتقرأي بطريق تراخي شديدة في كل الحروف فعن نتيجة كده بتطلع الراء عندك فيها عكس الجهر او بيطلع بيطلع معها نفس الفرق بين كلمتي فرق وفرقة نفس على فكرة قريب من الشبه يعني عند الوصل يجوز في الراء في كلمة فرق وصلا يعني وجهان في الوصل التفخيم والترقيق والترقيق أولى أما إذا سكنتها يعني عرض للوقف يعني يجوز فيها الوجهين التفخيم والترقيق لمن رقق خلي بالك اللي كان بيرقق في الوصل يبقى في الوقف فيعمل إيه له الوجهين وأما في في الوص أما من فخم في الوسط فليس له في ال... في ال, في ال... في... ليس له إلا في ليس له إلا التفخيم لكن لأنه كان بأصل أصلاً بيفخم في وص لما يجي يوقف به هي عمل فيها ايه هيفخم فرقه أما كلمة فرقة خلي بالك كلمة فرقة هي الراء الراء مفخمة قولاً واحداً الراء لما تيجي تقرئي فرقة هتقرأيها على... بال... فرقة هتقرئيها بالاستعلاء بالتفخيم هتقولي فرقة فرقة راء مفخمة قولا واحدة فرقة نيجي بعد كذا لمزنا في أخطاء الوقاع في حرف الراء وازاي أطقنها وطبعا بالنسبة للجذري بيقولك ايه ورق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل ايه حرف استع استعلا يعني او كانت الكسرة ليست أصله والخلف في فرق لكسر يوجد وقف تكريرا اذا تشدد كما ذكرنا سابقا ما زلنا في أخطاء الراء لحد ما نتقن قرائتنا للراء اللي هي مشكلة شديدة عند قرائتنا في القرآن يبقى الإنسان متقن كل الحروف إلا الراء مش عارف يتقنها ومع إنه ما فيوش عنده مشكلة في قراءة الراء طبيعيا يعني كما ذكرت لكم عندما أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أنا بقرأ بداية الفت... الاستعازة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللحن يقع فيها من عدم اتيان بزمن الراء الأولى الساكنة المفروض لما تيجي تقرأي عندك الرحمن عندك طبعا تعلو تعلو كلمة الرحمن أولا تعلو فوق الأول تبقى الرحيم, الرحيم فوق الأولى كلمة الرحيم أولا في التعليق عليها البنت بتقرأ بتق... بت... يبقى أقول لها أنت بتكلي رأى يعني مقصود إيه؟ مقصود أن أنت ما جبتيش المشدد في الرأى ما جبتيش رأى الأولى بيها سكون باين بيها أثر, أثر التوسط الرحّ الرحمن الرحيم قريت عليها بالزيك بتقولي الرحمن كأنك بالضبط تسألين الرحمن أم غير الرحمن لكنه رحمن الدنيا ورحيمها يبقى المفروض ان انت لما تيجي تكتب بتحولي كذا الرّ إلا كأنك بت... كأنك بتسأل بتقولي الرحمن بتجري على الراء بتحولي المعنى باختلال شديد جدا بتحولي المعنى إلى معنى مختلف تماماً يعني ذلك لازم يا بنتي تظهري المشدد في كلمة الرحيم الرحيم الرحيم وتدي زمن بين الراء المتوسطة جريان صوتها ثم راء مفتوحة صعادي صوتها الفوق وبعدين هاتي الرحيم الحام المكسورة من مخرجها عدم الاتيان بزمن الراء الأولى الساكنة التوسط جريان الحرف يعني سبب وقوع عدم إعطاء الحرف المشدد الزمن والفصل بينهم بتوسط الرأي الأولى اعطاء الرأي الساكنة زمنها وهو التوسط ده بالنسبة ينبغي مراعاته يبقى قرأي معايا كده اقرأي الاستعاذة والبسملة وقرأيها بدون تراخي زي ما أنا بشوف بعض البنات لو بيقرأوا علي ما زلت برضو حتى الاستعاذة والبسملة مش هي دي اللي احنا بنقرأها يا جماعة اصماعها من, من الشريط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم طيب يبقى ده بالنسبة للخطأ الأول وأنا بقرأ مثلا كلمة زي نفس الأمر وأنا بقرأ الرحمن علم القرآن مثلا عدم اعطاء الزمن كما كما سبق اختلاس فتحة الرأي الثانية الأول كنت مركزا لكم على عدم اعطاء زمن التوسط المرة دي أنا لكم على عدم إعطاء الفتحة في حرف الراء يبقى وأنا بقرأ عدم إعطاء الفتحة في حرف الراء وأنا بتقولي المفروض إن أنتي عم قرأتي رأسها كنا قلتي الراء استعالي بقصتك في الراء الثانية ما تختلسيش الفتحة ما تقولش الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن يبقى عدم إعطاء زمن التوسط كما سبق إختلاس فتحة الراء الثانية عدم إعطاء الحرف المشدد زمنه السبب الوقوع عدم إعطاء الحرف المشدد زمنه عدم مراعاة أزمنة الحركات مهم جدا زمن الحركات كلها عندك الرحمن الرحيم عندك الرحمن دي فيها كم فتحة ألف مفتوحة الرحمن ساكن ثم مفتوح الرحمن مين مفتوحه بعدها مد إيه دي الأزمنة عد الأزمنة بعد كده وانت بتقرئي اللي هي أو بتصححي يبقى تعودي مع نفسك وتكتبين أخطاء أخطاء الحرف نفسه الواحد يعني في كلمة الرحمن عشان تتقني ما تخديش الكلمة على بعضها كأنها كلمة كده بدون تفصيص أو بدون ما مخ... الكلمة دي بنت فيها كم حرف وك فيها كم مخرج وك فيها كم حرف مشد وفيها كم حرف مكرر الحرف نفسه اتتشدد يعني أخطاء تبع مزنا في حرف الراء مثلا وانا بقرأ كلمة زي كلمة ف فتحرير ورقبة. فتحريره رقبة خلي بالك فتحريره رقبة ازاي وانت بتقرأي هذه الكلمة تتمي الضمة الاولى وتجيبي فتحة في الراء الثانية بتصاعد صوت الحرف الى الحنك الاعلى فتحريره وخلي بالك من الرو دي لان بعضهم البعض يقرأ فتحريره. فتحريره رو رو رو دي, دي ورش تحريره دي ورش أنا عايز أقرأها الحفص ورش كده لما تبقى حتى الراء مضمومه قبلها ياء ممكن يرققها أنا عايز أقرأها لورش الحفص فتحرير رقبه فتحرير رو رو را خلي بالك ممكن الراء اللي هي بتحريره دي الأولى شوفي هنعمل تحتها وسعه عليها سهم اهو تحريره دي ممكن تقع فيها بتحولك لقراءة أخرى مجرد ما تقرأ الرأي الأولى دي رقيقة من غير ما تشعري يبقى عدم إتقان في الرأي بتاع تحريره الأخيرة ثم رقبة اللي هي في رقبة دي مفخمة عند ورش وعند غير ورش يعني وأنا بقرأ اللي هي اللي احنا بقع منين عدم إتمام كسرة الرأي فتحريره عدم إتمام ضم يا بنتي هنا عندك دلوقتي في في هذه الكلمة ثلاث كلمات ثلاث ثلاث راء ثلاث راء الخطأ الأول يقع مهم جدا جدا الخطأ اللي أنا قلت لك عليه بتاع ورشة ده الراء دي اللي هي الراء الثانية الراء الثانية بتاع تحريره اللي هي هذه الراء قد نتعرض إلنا إننا نقرأها رقيقة أنت عندك قبلها راء فاتح ري أرو راء يبقى أنت عندك هنا ثلاث ثلاث سبحان الله التلت حركات تحري رو را تلت حركات الفتحة والكسرة والضمة الكسرة الاولى متفقين انها تبقى رقيقة ما تقولش فتح ري, ري. يقع الخطأ بالتالي عدم اتمام كسرة الراء الاولى يبقى تحرير رير ري والصحيح ري اتنين الخطأ الثاني اختلاص ضمة الراء الثانية تح فتح حريرو ضمة لحد ما الض ضمة شفاهي فك عشان تأتي بضمة بدون اختلاس أث ومراعات خطأ آخر يقع فيها أنها لحفظ تضاف هذه الكلمة أنها لحفظ مفخمة يبقى يقع الخطأ فيها أنها ترقق الرقدي دي اللي هي الثانية تقرأ في دحريرو المفروض أنها تكون مفخمة الخطأ الثالث إنه في الرقبة تحرير راقبة عدم اتمام فتحة, فتحة الرائع الثالثة كم خطأ يقع في تحرير راقبة؟ كثير وطبعا يتعلق بذلك أننا نباجي إلياء اللي هي قبل اللي هي الرائع الثانية ما بديهاش المادة بتاعها الصحيح أو صوت المادة الصحيح ونقع هنا سبب لقوة عدم مراعاة الحركات عدم مراعاة الحركات أو عدم اتمام الحركات مراعات إن ينبغى علينا مراعات أزمنة الحركات وأعطاء الـ الحرف المتحرك زمن يساوي نصف زمن الطبيعي نحنا تكلمنا في كلمة فرقة، فرقة، رصادة، مرصادة، قرطاس، قرطاس. كل, كل الكلمات دي، دي طبعاً تعرفين الكلمات دي إيه هتبقى مفخمة، الرأيات مفخمة، لكن اللي أنا لا نعيد أقولك في هذه الكلمات بيقع خطأ حصرمة الصوت. بعض الناس تقرأها فرقة فرقة وتحبس الصوت كده فرقة تقطع الصوت بعد أن تجب قه خدي الكلمة على بعضها ودي التوسط متصل بعد كده بالقاف فرقة فرقة, فرقه. ارصادة بعض الناس تقولها ارصادة ارصادة هي ار ارصا ارصادة وكذلك المرصادة مثلها وقرصاص مثلها مفروض تراعي صفة اللي هي التوسط الخطأ. الخطأ يقع فيها في بعض الناس بترقاقها او مبتديش للصفة عدم اعطاء صفة التوسط المفروض ان سبب الوقوع من المستثنيات لان ما بعدها مفخم فبيتفخم ينبغي مراعاة اعطاء صفة التوسط الرأي استاكنة المرقاقة مع حكم احكام اللي هي حكمها مراعاة حكمها من حيث التفخيم لازم تراعي ذلك هنجيب اللي هي ايضا ال... وإحنا بنجيب الصورة اللي تتالي ذلك أنا عايز أوليك صورة الراء وإحنا بنقرأ الراء شايفة لسانك فين؟ شايفة اللون الأزرق ده؟ طرف لسانك من عندي طبعاً ظهره من فوق يعني عندي الثناية العليا لو جبت الصورة, الصورة اللي هي بالقطاع العرضي كده اللي هي ملاصقة اللي هي بعد كده هقولك المكان اللي فيه المربعات دي أنا دلوقتي عايز أقولك إن وإنا ماشي مثلا إيه؟ ده المكان اللي هو قلت لك قبل كده اللي هي الثنايا العليا وقلت بعد كده الرباعيات وقلت بعد كده الناب والضواحك والطواحن وكذا شوفي الجزء المربعات دي هي دي اللي فيها ايه اللي انا هقرا منها اقرا منها عندك ايه ان وال اللي بس قالها تمشي بقى على مكان اوسع لانها تاخد معاها ايه هتاخد معاها الكل اللي هو الحو... من حافه اللسان الى منتهاه انما عندك ار الحته المربعه دي تبقى الراء ار هيبقوا لتنين وراء بعضهم علشان لك بالرسم إزاي يكون مخرج الراء أو مخرج إلا النون بالشكل اللي هو من سقف الحنك أنا جايب الصورة دي من سقف الحنك أحوال الراء يا بنات من حيث التفخيم والترقيق ودي مهمة جدا لكل من يتعلم حرف الراء عشان تفهمي متى أفخمها ومتى أرققها قلتلك وتعرضت لبعضها سابقا قلت الحالة الأولى بترقق دائما متى ترقق دائما وهنقرأ بعض الكلمات أو تفخم دائماً متى تفقّم دائماً؟ الحالة الثالثة يجوز الترقيق الثالثة يجوز الترقيق والتفخيم والترقيق أولى ده اللي قارتله في الحديث السابق الرابعة يجوز بالتفخيم والترقيق والتفخيم أولى عشان كده ابتدينا في الحالة الثالثة يجوز الترقيق والتفخيم والترقيق اللي ابتديت فيه أولى وفي الحالة الرابعة يجوز التفخيم والترقيق وابتديت بالتفخيم والتفخيم أولى طيب متى تكون الحرف الراء رقيقاً مرقق دائماً؟ الراء المكسورة طب واحنا بنقرأها كده صحيحة هقولك واحنا بنقرأ الراء المكسورة كسر أصلي موجود في الكلمة في أول الكلمة مثلا نحو رجال رجال للرجال مثلا للرجال دي هنضفها للكلمات عشان دي بايما للرجال نصيبه تقرأها البنت كده هكذا تقول للرجال للري ازاي يعني قرأتها ازاي دلوقتي قالت لير, لير في وكأنها بتقرأها حرفين حرف مفخم وحرف له رقق ولا مفخم المفروض ان لير, لير رجال دي لير رجال لير لي عندك رائين لابد ان يكون الرائين واضحين انهم رقيقتين واجيب في الرأي الاولى الساكنة توسطها والرأي الثانية الثانية إحكام كسرتها لما تقولش للرجالي <سيق> للرجالي لر... للرجالي للرجالي للري لري لري حكمها طبعا الترقيق وصلا واقفا عيد أقول لكم على خطأ مهم جدا يمكن فتنا فيه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قطع ده بيقع فيه كثيرات جدا لما بتقرأ بسم الله الرحمن نتيجة كسر بسم الله لفظ الجلاله الهق مكسورة بسم الله الرحمن بتظل تقرأ بسم الله الرحمن كده تقرأ الرأي الأولى مرققة والرأي الثانية مفقمة وتحاول تجيبها الاثنين مفقمتين مش قادر لأن لفظ الجلاله في الهق مكسور المفروض منها تعمل ايه عشان تتلافى هذا الخطأ انت الوقت عندك بسم الله طلعي من الهي را هي را هير هير, هير ها مكسورة راق مفخمة معها على طول ثم راق مفتوحة بسم الله الرحمن الرحيم الخطأ ده شديد كان لازم نذكره فيه بسم نقول كده على بعضه في البسملة عشان اتقن البسملة وبرده الشيطان الرجيم وانت بتقولي الشيطان الرجيم زيها لان قبلها الشيطان بتقولي الشيطان الر نفس الخطأ لأنك لان النون بتاعت الشيطان مكسورة فلما جيت تقرأي الرأيين المفتوحتين بتاع الرجيم المفتوحتين فصرت الأولى تابعا لكسر النون بتاعت الشيطان بتقول بسم الله بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأيها معايا براءين في الرجيم مفخمتين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم نرا نرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالكم النقطة دي او الخطأ ده ملازم لكثيرات جدا جدا حتى خاتمات للقرآن وانا بقرأ الراء في رجالا ونساء مثلا رجالا الراء قلتلك يا اما مرققة يا اما مفخمة ما تقوليش رجال رجال ري ري ري, ري ريجال هاتي المخرج وكسريه وخلي الكسر داخل ري ري حط رسانة في المخرج وقولي ريجال وهاتي بقوة ما تطلعش ما تقوليش ري ري ريجال ريجال بقوة ريجال حكمها الترقيق وصلا ووقفا او في وسط الكلمة زي مثلا ايه كلو ايه هنيئا ايه واحنا بنقول مريئة كلوه هنيئا مريئة ازاي نقرأها كلوه هنيئا مريئة كلوه هنيئا مريئة فكلوه مع ذرة ازاي تقرأوه فكو وانت بتقولي الهاء مع الهاء انا عايز اجيبلك دلوقتي مريئة ازاي تقرأي مريئة ما فتح الميم ري مادة طبيعي لو كسرت لو لم تكثري الهاء اتجيلك المادة كده ما ري ماري ماري أكثر الراء الهاتي الراء رقيقة ماري ري ري كأني بتقرأي بتقولي هتقولي كيف بتقرأي ريم ريم زي بتقرأي كلمة ريم بتقولي ريم ريم ولا ريم وحكمها وسطا أيضا الترقيق وسطا واقفا أو قد تقع في آخر الكلمة نحو كلمة إيه؟ زي مثلا بقول إيه ونعقف على كلمة ليلة القدر ما أنا أقول ليلة القدري إنت عندك هنا مكتوب ليلة القدري خير ليلة القدري خير طبعا بالنسبة لخير الحديث مش على خير دلوقتي الحديث على أنا دلوقتي لو أفت على ليلة القدر وقفت في آخرها حكمها الترقيق وصلا ليلة القدري القدري واصلا ليلة القدر خير من ألف شهر وأنا بقرأ شهر إزاي هكراه شهر رأى مفخمة الترقيق واصلا لأنها مكسورة والتفخيم وقفا لأنه نقف عليها ببص للحرف اللي قبلها يعني لما يجي أفخم بقى الحرف الساكن أو أرققه ببص للحرف اللي قبله أو قبل اللي قبله لو لقيته مفتوح واللي قبله ساكن وانا هقف على الساكن يبقى ساكن رأس ساكنة القدر عندك دلوقتي كم ساكن عندنا؟ دل ساكنة ورأس ساكنة هبص الحرف اللي قبلها اللي هو القاف يبقى انا هقف عليه وقفا بايه؟ مفخم الحرف اللي قبل قبله أو اللي قبله اللي مفتوح هفخم يبقى هقراها لاقولش القدر قدر, قدر. القدر رأس مفخمة ابين تفخيم الراء ااااااااااا إيه... بالنسبة للرأي المكسورة كسر مثلا عارض زي ايه في طرف الكلمة مثلا جات لك رأيه واذكور اسما ربك هم هنا الرأي هنا تكسر هتبص وانت بتقرأيها واذكور اسما واذكور اسما وانت بتقرأيه لو قفت علىها طبعا تقولي كيف نقف حكمها وقفا وحكمها واصلا حكمها, حكمها ترقق واصلا لان ايه واذكور اسما رب واذكور اسما الارتقاء الايه هيكسر الساكنين هيكسر ساكنة هيكسر الايه الاول اما وصلا اما وقفا معزرة لو جئت توقف عليها في هتقولي هتقوليها هتقول ém كر، واذكر لان زي ما قلت لك هتبقى الرؤى هنا ساكنة لو وقفت عليها وقبلها مضموم طالما قبلها مضموم يبقى انا في الحالة دي لو قفت عليها وقفت عليها, وقف عليها ايه ؟ هاخرف عليها مفخمة يبقى حكمها هبص ليها هي في الساكن أبصت لللي قبل لو وأنا هقف عشان أحدد الراء الساكنة اللي وقفت عليها أنظر لما قبلها إذا كان ما قبلها مضموما أو مفتوحا يبقى يبقى أن هفخم هذه الراء أو اللي قبلها ساكن لكن قبله مفتوح أو مضموم يبقى أنا برضو هعمل في الراء إيه؟ هفخمها خطأ الراء كما ذكرت لكم بيقع فيه كثيرات جدا جدا لحد الآن نادرا من يتقن قراءة حرف الراء المفخمة الراء في الراء عند حفصا قلت لكم واحنا بنقراها بنقراها ايه ما جريها الراء المكسوره هنا وانا بقول وانا بقرا مثلا ايه وموقوف عليها مثلا زي كلمه ايه والعصري والعصري ان الانسان في خسر هنا لما اقف على هذه الراء لو انا وقفت اصلا هقول والعصري والعصري ان الانسان يبقى ري لكن لو افت عليها قف على والعص تكون ايه حكمها ايه مفخمة ولا مرققة اكتبوا لي مفخمة ولا مرققة بقى؟ وقفا ووصلا عايزة تكتبي لي العصر والعصر وتقرأيها ازاي وقفا وقفا مفخمة ووصلا ولماذا هي وقفا مفخمة ولماذا هي وقفا مفخمة وصل مرقاقة ولماذا هي وقفة مفخمة لان مفتوح ما قبلها صح, صح كده الرأي ساكنها سيكون قصي بعد كسر مثلا كلمة فرعون ازاي اقرأ عنيش هي مقصودها بردو كده سيأتي المقصود صح او بالزبط كده لان هي يعني احنا بنبص للقبل هو ساكن والقبل مفتوح فهي مقصودها انها قبلها فتحة قبل الساكن فتح الراء المكسورة مثلا ونحن بنقرأ الراء الساكنة سكون أصلي مثلا بعد كسر أصلي ولم يقع بعدها حرف استعلاق في وسط الكلمة نحو كلمة إيه فرعون ربي غفر لي عايز أقول لكم أن كلمة ربي غفر لي دي كثيرات تقرأها ربي غفر لي اغفر اغفر لي والصحيح ربي غفر لي لو كسرت الفاء اللي قبل الراء هتجيلك الراء رقيقة لكن انت تقول رب يغفر في في في رب يغفر لي اقفلي يا بنتي القاء الكلمه دي بتاعه تغفر لي دي هذه الدعاء هذا الدعاء تقع في اخطاء كثيره جدا فيه ما هو اول حاجة انك ما بتديش تحقيق كسرة الراء 2 ان الراء بتعمليها شبه مضغمة في اللام اقفل لي وده طبعا هتبقى قراءة اخرى هتحولي من قراءة حصر لقراءه اخرى حتى لو قلت رب يغفر لي برضو عملت كأنك بتعمل اختلاس أنا عايزة تبيني رب يغفر لي ادي صفات الرأى رب يغفر لي افصلي بين مخرج الراء واللام افصلي بين مخرج الراء واللام ووضحي أن هذا الحرف, الحرف الراء مكسور رقيق ما قبله معذرة ساكن وما قبله اغفر لي حكمها الترقيق وصلا ووقفا الرأي الساكنة بعد كسر مثلا وانا بقرأ ايه فاصبر صبرا جميلة وقع في الكلمة هو حرف استعلاء في كلمة اخرى مثلا فاصبر صبرا جميلة ولا تصاعر خدك للناس وأن, أن وان انذر ايه قومك ودي موجودة في القرآن هذه الكلمات ازاي تقرأي الرأي الساكنة هنا فصبر صبرا فصبر صبرا جميلة عندك الرأي الأولى مرققة لأنه ما قبلها مكسور فص فصبر صبرا رأي بتانية مفخمة ولا تصعر عير اكسر العين ما قلتي تصعر عير عير عير, عير, عير ولا تصعر خدك للناس وأن أنذر أنذر لأنه ما قبلها إيه لأنه ما قبلها أنذر ما فحقق الكسر التي قبلها حتى يظهر لك رقة هذه الراء حكمها طبعا الترقيق سواء وصلا أو وقفا الراء الساكنة بقى سكونا عارضا يعني لأجل الوقف بعد كسر سواء كانت مفتوحة نحو لينذره او مضمومة نحو ايه منتشر او مكسور نحو منهمر ازاي بقى ان انا لو هقف على الرؤى دي مثلا لينذر قوما لو انا جبتها وصلا هقرأها لينذر هذا وصلا لينذر لو انا جبتها وقفا لينذر لينذر او مضمومة كلمات منتشر لو انا وقفت عليها لو انا وصلتها تبقى منت وقرأتها كذا وانا اقول منتشر لكن لو وقفت عليها منتشر يبقى شير لكن واصلا منتشر بقت مفخمة واصلا وكذلك كلمة منهامير لو انا هذه الكلمة برضو ازاي اقرأ أكسر الميم اللي قبلها عشان أجيبها حرف رقيق واضح فيه منها مر الراء ساكنة سكون عارض زي كلمة السحر السحر إذا يقف عليها لو أزاي أوصلها السحر السحر وصل لكن لو أفت عليها ما جئتم به السحر كيف تقرئيه ووقفا؟ إزاي تقرئي كلمة السحر لو قفتي ما جئتم به السحر إزاي تقرئيها؟ وقفا كيف تقرأ كلمة السحر وقفا مرققة طبعا ما جئتم بسحر الس السحر لان هي الحاء الساكنة وما قبلها الس مكسور مع قبل الساكن يبقى عندك اثنين ساكن الراء الساكنة الأخيرة الراء الحاء الساكنة وقبلها مكسورة يبقى في الحال دي لازم تقرأ كده بعض الناس بيقصوا قه كذا تقول ما جئتم بسحر السحر, السحر. السحر لازم تبيني الراء وتبيني توسط الراء وكذلك الوقف على اللي هي الراء الساكنة سيكون عارض لأجل الوقف بعد ياء ساكنة نحو مثلا الخيل مثلا إيه؟ هنقول إيه؟ مثلا نقوله كلمة والحمير والحمير قبلها ياء سيتقف عليها الحمير لكن ازاي تقف بعد كده وصلا الحميرة ازاي انا بخترق مثلا من بشير ولا نذير ازاي تقري قادير هات التوسط خلي بالك في وسمعيني صوت الراء ما تخلي صوت الراء يذهب ما بقاش قادر قادر خلي بالك انه جهر بقيني رقتها وبقيني صوت الراء من بشير ولا نذير من بشير ولا نذير بين صوت الرأى ورفع صوتك عليها علشان في القراءة خفض الصوت بيودي بيذهب بجاهر الراء وخاصة لما تبقى رقيقة بتضيع تماما او حتى مفقنا اللي بيكون اخ أبي اللي يأكل الكلمات في اخيرها بتذهب الراءات عند الوقف عليها ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ايه سكنت إلا لم تكن من قبل إيه حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا كما شرحنا في السابق. الحالة الثانية الراء المفخمة دائما إحنا كنا بنتكلم في الراء المركقة. الراء المفخمة دائما الراء المفتوحة في أول كلمة. رب زدني علما كيف تقرأيها؟ رب را را كيف تقرأيه؟ ربي زيدني علما حرف عر أو في وسط الكلمة. ودي طبعا كثيرات بتقع فيها تقول تبارك او تيجي تقولك سورة تبارك تبارك ايه تبارك بقى دي سورة تبا لانها هي امالة الباء الاولى وبناء على الرأى مش ممكن اجريها مفخمة يا بنتي راعي الحروف التي قبل الراء تبارك تبارك او تيجي تقرأ سورة تبارك تقول او تيجي وهي تقرأ بداية تقول تبارك تبارك تأخذ مع المادة الراء، تحطش لسانها في المخرج، المفروض إن تقولي تبارك <تصفيق> الذي تبارك بعد المادة هاتي المخرج بتاع الراء، وإلا هي تضيع صوت الراء منك، لو ما قديش بعد المادة صوت الراء مخرجه تبارك لأنه هي فيه الجهر، أوقعت أو الراء في الآخر، وهنا الراء طبعا تكون مفخمة، أوقعت في الآخر زي كمث إذا إيه إذا أسفر أسفر اسفر سمعين الراء وتوسطها حكمها تفخم وسطا ووقفا وكذلك الراء المضمومة في أول كلمة نحو روزق رو مش رو بتقولي روزق رو رو هي رو فقميها روزق أو في وسطها نحو كلمة تحشرون رون رون وخلي بالك يا بنتي إن أنت لما تيجي تقرأي تحشرون عشان تجيب الراء مفخمة ما تبلغيش قوي فيها وتضع منها بحيث تقولي تحشرون ارون ده اطباق في الراء الراء مضمونة صوت الراء المضمونة بيمشي قدامك مستقيم كده تحشرون ارون ارون والخطأ رون ارون الخطأ تحشرون تحشرون ده الخطأ الخطأ اللي بيوظيم كمان الراء المفخمة خطأ ملازم جداً للراء المفخمة المضمومة إذا كان بعدها واو وأنا بجيب بعضاًها الواو المادية مقصود يعني الواو المادية كثرات اللي بتقرأ الراء المفخمة عشان تجيبها صحيحة بتروح مفخمة الواو المادية تلتوح شارن أرون خطأ شديد المفروض إن أنت تقرأيها بواو مادية رقيقة بجيب الراء صح مفخمة أرون وتروحي نزل على واو ماشي كده في مستقيمة أمام فامك مستعرض صوتها ماشي قدامك من غير التفاعل فوق ولا نزول إلى أسفل أو في آخرها نحو الكذاب والإيه الأشر الأشر الأشر, الأشر مش كده أو موقوف عليها بالروم نحو والآ والآخير الروم اللي اتين بالحرك بالحركة بض بض الحركة طيب يبقى وانا بقولها والآخير والآخر يبقى برضه هتيجي حتى بالروم لازم تأتي ايه مفخمة والروم طبعا في لان الروم محفو الوكال الوسط حكم مع التفخيم وصل ووقفا يعني الرأي الساكنة سكون أصلي بعد فتح في وسط الكلمة يعني هي رأة هي ساكنة بتاعت مريم وقبلها ميم مفتوحة سي بالضبط ما كنا بنقول في الكسر لازم تقرأيها يا مريم يا مريم أن لك هذا كيف تقرأيها يا مريم يا مريم توسط في الراء وبعدين في مخرج الياء يا مريم الياء دي مؤواق هنا مادية ولا صلط لسان في مريم يا مريم وسط اللسان ولا مادية أيها بالزبط كده طبعا مريم وتفتحيها عشان تجيبيها المخرج صح وبعد المخرج بيجيبي الفتحة بتصعد صوتها لأعلى أو في آخر الكلمة ناقل نا... لا يسخر لا يسخر قوم من, قوم من قوم لا يسخر ما تقولش لا يسخر خر خر خر خر خر عليه مستقف ناس الله العفو والعفية لا يسخر لا يسخر عندك دلوقتي سا... ساكنين لا يس تقف على السين الأولى تدي أصفتها لا يسخر وتفتح الخاء وتجيبي مخرج الخاء وبعد كده بتجيبي راء حرف الراء مفخم بصفته اللي هو التوسط عشان يبان صوت الراء الراء الساكنة أيضا وإحنا بنقرأها سكون قصلي بعد ضم في وسط الكلمة نحن نحن نحن كلمة الغرفة الغرفة موجودة في صورة ايه الكلمة دي موجودة في صورة ايه في صورة ايه الغرفة يا بنات وفي سورة الفرقان أيونام الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ايه طيب الرأس ساكن سكونه أصين بعض ضم فرصة الكلمة نحو الغرفة عندك الغاء الغين مفخمة والراء مفخمة والفاء رقيقة اقرأيها معايا وقف عندك حددي في الكلمة السواكن عشان تديك سباط الحروف الغرفة افصلي بين السواكن الغرفة الغر غر الغرفة وهي كلمه واحده او في اخر نحوه فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بي فمن يكفر بت وبتروح بعد كده كسره ب ب با فاكرين لما كنت بقول لكم بالطاغوت كنت بقول بقع في خطأ في الطاء ان بعض الناس تقولها فمن يكفر ب بت بت هي بت لطول طول لانهم طائين مفخمتين في ناس كتير بتقع وده الأخطاء اللي احنا قلنا لها س... قلناها سابقا اتكلمنا عن حرف الطاء وقلنا من أخطاء حرف الطاء أو الحرف المشدد إنك بتقرأه زي الطاء دي بتقرأه الأول تاء ثم طاء أخطاء خطأ شديد جدا وتقدم الحديث عليه طبعا لأنك بتقعي في ترقيق الأولى فبتقولي يكفر بالتعوض يكفر بالفصل بين راء مفخمة يكفر بالتعوض يكفر بال ط وتعمل لي الحرف الصوت في الطاء حرف شديد الرأس ساكنة سيكون أصلي بعد كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء في كلمات ما هنقولها إحنا لما نكلم دلوقتي عن المفخم قرطاس فرقة مرصادة اللي إحنا ذكرناها قبل ذلك كلها المفخمة الرأس ساكنة بعد كسر عارض متصل بها نحو اللي هي همزة الوصل دي رب رجعون لعلي عمل صالحا في مطرقت مش كده ازاي تقرأ الراء هنا لقبلها دي تقرأيها هنا لقبلها همزة الوسط دي عند البدء كده لازم تفاق ما تقوليش رب يرجعون رب يرجعون رب يرجعون رب يرجعون ارجعون اقرأيها معايا ارجعون الراء فيها توسط لين عمر جران صوت يعني توسط في جران الصوت او من فصل نحو اين ارتبتم اين اينيرت ارتبتم انر تابتم مش انر انر كتير بيقع في الرؤات جدا إنر. انر انر انر وانا بقرأ ايضا في اللي هي البعض اللي هي الكلمات الاخرى الرأي الساكنة سكون عرض لاجل الوقف قلناها بعد فاتح مثلا ايه ومن كفر كلمة ومن كفر وانا بقرأها مثلا ومن ومن كثر عند الكثر كثر كمفتوحة فاء مفتوحة ومن كثر مش كثر كثر كثر أو بعض ضم نحو يولون الدبر الدبر خلي بالكم انا بحط الدال في الصوت ازاي في الدال الاول ودي حرفين الدبر المشدد الدبور الرأس الساكن سكوننا عرضا لأجل الوقف بعد ساكن وقبل الساكن زي كلمة إيه إني هنا وأنا بقول إيه إن الأمر إن الأمر كله إيه كله لله كل الأمر إيه لمن لله سبحانه وتعالى هقولها إن الأمر إن الأمر بقف دايما على الساكن نديله توسطه بدون وقف يعني لكن بمعنى بديله صفته إن الأمر أو, نعو أو نعو بعد ضم يعني, يعني وانا بقرأ مثلا أو ضم نحو سندس خض خضر زي بقرأها سندس خضر. خضر. خض خضر عندك دلوقتي خلي بالك ضد ساكنة فيها رخاوة وراء ساكنة فيها توسط وراء مضمومة يبقى هقراها ها كالتالي هاتوا فاكرين الضاد كانت فين شاور على على فكك العلوي هات الضاد واقرايك التالي معايا خضرن قرن خض ورق فوق خض ما تستعجلش على الضاد خض جاري سوق لسانك عشان يديك اللي طالع خضرن خضرن قرن ده بالنسبة ما زلنا في الحال الحلقه الثالثه اللي قلت يجوز فيها الترقيق والتفخيم والترقيق اول ما دام ابتديت والترقيق أولى يبقى الرأي المقف عليها بالسكون زي كلمة ايه ونظر وانا قلتلكه سبق ان انا قلتلكه في هذه الكلمة في موجودة في مواضع في سورة القمر كم مواضع في سورة القمر وقلتلكه علقت عليها إن, البعض ان بعض اللي هي العلماء من قال فيها الوجهين والترقيق أولى ومن بعضهم قال ليس فيها الا التفخيم وجها واحدا وذكرت لكم مين اللي قال كده ومين اللي قال كده سابقا الراء اللي هي يجوز فيها الترقيق والتفقي الترقيق والو والتفقيم والترقيق أولاً زي كلمة ايه قلتلك اسري واس في اسري فمن رقق نظر للاصط لأن الياء اص لا اسري في اسري وإلى حالة الوصل لأنها مكسورة يعني في الوقف في مجرى الوصل يعني ولم يعتد بالعرض النواقف ففخم طبعا للايه ايه اس النواة قبلها مفتوح لا بصل الاصلي يعني فبدأنا عليه فيها قلتلك فيها الوجهين لكن يقولوا أن والترقيق فيها أولى. أيضا اللي هي الراء الموقوف عليها في كلمة بالسكون وقبلها ساكن مستعلة. قالك فيها الوجهين لكن بيقولوا هنا فيها أن إيه القطر فيها الوجهين ممكن فيها الوجهين ولكن منصفهم يعني بيرجع برضو لأنه إيه عين وأنا بقول مثلا عين القطر إيه بيرجع للأصل واحد بيرجع للأصل واحد بيرجع, واحد بيرجع لإيه لما حدث بعد ذلك الرأي الساكنة وسط الكلمة احنا كلمنا عن كلمة فرق وتحدثنا عليها سابقا كلمنا عن فرق وكلمنا عن فرقه وكلمنا عن هذا الامر احنا بس بنجمل دلوقتي الموضوع الحالة الرابعة ما يجوز فيها التفخيم والترقيق والتفخيم اولى زي كلمة قلت لك مصر وكلمت مصر وجها واحدا وكلمة مصر وقد سبق القول في ذلك ومن اعتبر بالكسر وما نعتبر ببصل المصر وقول سكون ومن اعتبر ان هي فيها حرف مستعلة والاثنين لهم حجتهم ولهم نظرهم في هذه المسألة وكذلك الرئيس ساكنة سكون عارضا لأجل الوقف قبلها فتح أو ضم أو قبلها ساكن مصبوق بفتح زي مثلا ايه وقبلها فتح نحو ايه إن البشر او كلمة مثلا بالنظر لكن هنا طبعا التفخيم فيها ايه اولى التفخيم فيها اولى وكذلك كلمة العصر وقالمن في ذلك سابقاً إحنا دلوقتي بنجمع اللي هي الكلمات اللي فيها الوجهين ومن يقدم التفخيم على أساس إن هي العصر مفتوح مع قبلها ومن يقدم الترقيق على أساس والعصري العصري هي كانت والعصري إن الإنسان يبقى المنفقم اعتد بالعارض ولم ينظر لحالة الوسط ومن رقق نظر الأصل أنها مكسورة بالنسبة لي اللي هي حرف اللي هي الراء كما أو الحرف الراء بالتالي إحنا كنا فاكرين إن إحنا ناخد حرف النون. طبعا دلوقتي الوقت خلاص نستكفي كده بحرف الراء إن شاء الله لإسباع القادم نكمل حرف النون وندخل بعد كده في تقريبا احنا كده دلوقتي هنقترب من نهاية كل المخارج وإن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يا ربي من العاملين من حاملين العاملين اللي إذا استمع القول اتبع أحسنه وطبق هل في أي سؤال في قراءة الراء أو في مشكلة فيه في قراءة الراء قبل ان ننتقل الى حرف النون واخطاء حرف النون وقراءة حرف النون ومخرج حرف النون طيب نختم حديثنا إيه، كيف نعطي الراء توسطها دون ان تتكرر انا بقولك ما تشديش لسانك ارخيه ارخي لسانك اللي بتتكرر عندها الراء ان اللسانها عامل زي المصطرة انت عارف المصطرة لو مسكت المصطرة لانها شديدة وعملتيها رنة كده هتبصت لها تعتدي كذا رنة لكن لو رخيتي حاجة وضربتي بالحاجة دي مش هتعمل الرنات دي كذلك اللسان لو رخيتي لسانك وحطتيه في المخرج بيسر را را خلاص مش هيدي اي مشكلة حرف الراء مش هيدي فيه را انت بتقولي بتقول ناس هنقول أر لسان حط همزة أر أر را. أر را هو في كرة واحدة أر را ما تضغطيش قوي على المخرج ما تقولش أر را ما تضغطيش قوي على المخرج شد الضغطك على المخرج هو اللي بكرر فيك الراء عندك الراء جربيها معايا واقراي بدون شد على المخرج بدون ضغط جامد على المخرج خديها بيسقولي ر ر جربي معايا كده ان شاء الله بإذن الله ولو كده هتدخلي سؤال ثاني ايه القطر القطر القطر راء صوتها برر ار ار ار ار المفقم إر المرقق إر لازم تنتهي لك الصوت إر إر إر ها؟ وقع قدور طيب عندك يا بنتي نفس الكلام اللي هي الأمثال اللي نحن أدينه كيف أقرأ قدور إر ازاي تقرأ قدور إر ري الراء قدور الراء عندك راءين عندك ثلاث راءات في الحالة دي عندك كام راء في الأول في قدور قدور الراء يبقى الديني النون الديني راء في الأول راء مكسورة قدور الراء سياد اكسر الأول الراء براحتها يبقى رقيقة وبعد كده افتحي صوت الراء لفوق قدور الراء انتوا بتفصلوش يا بنات بين الحروف اقرأيها معايا قدور الراسيات اقرأيها معايا اقرأيها كأنك قدور بس قدور الر قدور. قدور قدور وبعدين كتبي راسيات واقرأي راسيات وقدور الر قدور الر الر قدور الر قدور الر ااا أدي الحروف بس الراء مش من الحروف الاستعلاء يا بنتي. بدي مش من حروف الاستعلاء. الاستعلاء. الراء ما ليس من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء زي ما أنت عارفة وال اللي درستها لك قبل كده. القاف. اللي هي حروف قصة ضغط إنكز اللي هي القاف والطاء والظاء والخاء والغين. دي الحروف قصة ضغط إنكنت دي اللي هي حروف الاستعلاء. أما الراء ليس من حروف الاستعلاء. وشكل اللسان المفروض ان انت تشوفي شكل اللي سامهايهت اللسان فين في الراء انا بقولك اللسان بتطلعي ترفعي لسانك وتحطي طرفه اللي فوق الاخراني اللي هو ظهره كده فوق طرفه طرفه ده امسكي طرف لسانك كده وطلعيه فوق عند الثنايا را بدون تكلف را را بدون ما تحطيه كله فوق من غير ما تقولي را را خطأ را را سيبي مسافة من بقيه لسانك اللي من وراء وسقف حنكك عشان هو حرف منفتح منفتح را را حرف مستفل مش يعني وانت ما بتقوليش في اقصى لساني تقول ايه را ما بتاخديش لسانك جوه الداخل ده بالعكس ده لسانك بيمتد عشان يوصل للسنايه را فهمتي يا حبيبتي اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت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 وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط عين بذنوبنا من لا يخشاك ارحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وان أرطف عبارك فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وأن ثبتنا وتسقى الموازيننا وتقبل صلاتنا وتغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا في ساعتنا هذه يا رب العالمين ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا, ولا ظالماً إلا هديته، ولا ظالماً إلا قسمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا مسافراً إلا ردته، ولا مديناً إلا قضيت رينه، ولا حاجة يا رب من حاجات الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب الحطب. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشح مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلم اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلم اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط اللهم حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا يا رب من الراشدين وجعلنا يا رب هادينا مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في كل مكان اللهم احفظ مسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أمن روعتهم اللهم روعتهم يا أكرم الأكرمين وكلهم عونا وكلهم عونا وكلهم سندا يا كريم الإحسان يا واصع الفضل اللهم إنا نسألك يا ربي الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك صحبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن جمعته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لأيودي ولكم إن كان من خير من الله وإن كان من خطأ إن فمن نفسي وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا يا رب العالمين أحبائي في الله وبناتي في الله صلى الله لي ولكم فردوسي الأعلى من الجنة وقبل الختام أذكر الأخوات اللي ما يسمعوني الشريط وقد ذكرت ذلك كثيرا عدم سماع الشريط ذكرت لك نجاح من تتعلم في مسألتين معلمة جيدة وشريط جيد إذا اعتمدت على معلمة فقط أقول قد تقوني قد تؤدي لكن ينقصك التطف مع شريط. لو اعتمدت على شريط فقط هينقصك ايضا احتياجك الى معلمة حذقة او ماهرة تعلمك الخطأ اللي انت وقعت فيه لانه ممكن تسمعه شريط، لكن مش عارف الخطأ اين هذا الخطأ وممكن تسمعه المعلمة ممكن المعلمة او كوي اي انسان فينا كل اي انسان فينا يغم عليه شيء احنا بشر لكن لما يبقى برضو وحدة معلمة جيدة وشريط جيد الاتنين بيكونوا معها على الطالبة او مع الطالبة ان شاء الله بإذن الله يصلوا بيها الى تعلم والتعليم الصحيح الاخت اللي بتتعلم من معلمتها وتسمعش الشريط وبتشتكي جدا المعلمة من ذلك الخطأ ما بيقعش في المعلمة على فكرة ابدا الخطأ يقع في الطالبة طالبة العلم لان يا بناتي البنت لما بتتعلم شيء في اي علم علوم الشرعية دي المفروض اننا نطقن نطقن وتاخذ الامر لله يعني اللي بتاخد الأمر لله بتتقن اللي بتاخد الأمر مجرد أو وقت بتقضيه لا تتقن عشان كده أنا أسألك واسأل نفسي قبل أن أسألكم أن يجعل أمورنا كلها لله وأن تجعل أوقاتنا وساعتنا وأعمرنا وأنفسنا مجاهدة في سبيل الله أنت وانت جلسة هذه الحلقة أنت بتجاهدي في سبيل الله وشفتي واحد مجاهد في سبيل الله بيمسك السيف بطري كده ولا بقوة حتى يصيب لازم يكون بقوة حتى يصيب اللي بيمسك سيفه لا يصيب. وكذلك أنت إذا تعلمتي برخاوة بدون اتقان أو بدون إقبال لن تصيبي ولذلك أسأل الله لي ولكم السداد إن كل واحدة فينا تأخذ الأمر بقوة يا يحيى خذ الكتابة بإيه المفروض تخذوه بقوة يا بناتي علشان تبقوا إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى داعين إلى الله عز وجل دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بس بقوة اللي بيدعو إلى الله عز وجل ده بيدعو إلى الله عز وجل بقوة المجاهد بقوة المجاهد احنا دلوقتي درس جالسين حلقة علم او خطاك الان وانت قاعد تسمعي ومسخرة سمعك وقواك وكلها انت تبصي وتسمعي ان شاء الله كل ذلك يكون في وزينك عشان يكون في وزينك لازم تتقيني حبيبتي في الله بدون اتقان انا بقول لك والله يا بنتي بدون اتقان وتعلم وجهاد ومثابرة وصبر انا بقول لك مش هتتعلمي مهما عدتي معايا كتير او مع غير كتير عشان كده وصيكم ونفسي بالمثابرة. أوصيكم ونفسي بالمجاهدة أوصيكم ونفسي بالعمل الصالح اللي بتقدمي بين ديك عمل لله كيف تقدمي ذلك العمل لما كنتش بتقدمي أجمل ما عندك وتستقبلي بأجمل ما عندك يا بنتي إزاي تقولي بتقدمي عمل إلى الله عز وجل عشان كده بقولك أسأل رب لي ولاكم عملا متقبلا وجهادا صحيحا وهمة عالية نفتقد للهمة العالية عشان كده عايزة أكلمكم في يوم القام عن الهمة والناس السابقين اللي كان عندهم همم أين نحن منهم أين نحن منهم عشان كده بقول يا ربي علمنا يا ربي سخر كل جوالحنا لطاعتك يا ربي سخر أوقاتنا في خدمتك شرف ليك يا بنيك يا بنيتي أن تكوني خادمة للقرآن أو تكوني متعلمة أو معلمة للقرآن ده شرف لما من عليك يا ربي ده هذا الشرف لازم لازم تعيني نفسك تفك بالمثابرة والمجاهدة وسمت المرأة المسلمة التي تريد أن تتقن القرآن اللهم ارزقني وإياكم ذلك يا رب العالمين أقول قولي هذا صف الله العظيم لي ولكم جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله لي ولكم في أعمالنا يا رب العالمين وتجاوز عن سيئاتنا. وجعل باطلنا خير من ظاهرنا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات اللي هم ما يقرؤوا إن شاء الله بإذن الله نتظرهم على الغرفة الأخرى اللي فيها اثنين مايك بإذن الله عشان أصلح القراءة وأنا أتمنى البنات اللي ما سمعوش الأسبوع الماضي يكون في زيادة أنا عايز أشوفكم كلكم في زيادة إن شاء الله بحس عايز أترو كل واحدة يعني أنا عايز أقول لكم إن إنتوا الحلقة بتاعتكم مش كبيرة قوي يعني في المسجد بيبقى عدين مئات يسمعون وفي الحال بيتغيروا بفضل الله عز وجل مئات ما الفرق إنتوا حلقتكم مش أقول لك يعني يوم ما توصلوا بتوصلوا كم خمسين ولا ستين واحدة التنين بيبقوا مئات وفيهم ستات كبار جدا لكن ما شاء الله بيستجيبوا معي بشدة بسرعة مجرد ما بقول الحرف وطبق الحرف معاهم بيسمعوني وطبقوا الحرف ما الفرق بياخد الأمر بجدية الجدية الجد الجد في حياتنا أهم حاجة الهمة العالية أسأل الله لي ولكم الهمة العالية جزاكم الله خيرا كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته